في في فكما عمل في مرحباً في الجزء من هذا الشرعي في تهديد شرح التحاوم والحقيقة قد عمل أن نحن نحاول أن نراجع مراجعه السبيعة ونجعل بطل المتغفى شيء جديد باعتبار للكساب الكبير مجموعة أن نستهد منه والجسل الذي شرحناه ليس رجلنا كبيرا بل شاء الله وصل طويلا في المناجحة فنحن يقولون قد عيالنا أن عين التوليد في خرية العقيدة يتقدم إلى أبواب ستة أو سبب الأبواب هي الضمان على الوصدى الحديث جديد لما جاء يستمر حضور عليه الصلاة والسلام ما قال الضمان على شرقنا بالله ومنالي كثير وهدوه ورسلي والمحداث من هذا الجمهور تجعب في هذا من قبلين وفي النهاية تجعب متفرقان مما اتعلم قدع في تسآل ولا والاقصار في السنة والثمار مجالبة الفدع والحباب وقلنا في الأول الذي هو الإيمان في ذلك الاجتماعي والسعادة يتقصد في الأول هو الكلام في الترضي في التوفير ذلك الاجتماعي الثالث هو الكلام في الإيمان وفي التعرف فاما الفصل الاول هو التوحيد فقد بينا ان بدايه المبن يقول فيها كما في الصحابي في, في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله وفق لا شريك له وبينا ان التوحيد ينقسم الى قسمين كبيرين الاول توحيد في الاثبات والمعرفه والثاني توحيد في الفرح وقلنا ان التقديد البالي هو التوحيد الخبرين بمعنى ان تكتب من بيه اخبار قدرارهم وانتما اخبار به النبي صلى الله عليه وسلم سواء في خبرين المبيني بان تعتقد ان الله عشانك هو الخارج من التي لا تكون كل في هذه الحياة او التوحيد المسألة الثانية الذي هو الاسعار بكل ما على المسلم من الأسفات المسلمة والصفات العدى لإحكام الله وسنة رسوله سبحانه وتعالى ونحن دون أشريك ونحن وطعم هذا كان الحديث من أسفات المسلمين عشان. فانا اقول المبين فاذا ان الله خالق كل شيء ليس في الصفات ونفعت وقل ان كلام الشارع هذا مبنيه على انه لم يكن في عقله قائمه من معلومه تذكره عند الله عز وهم كثيره تنفيذ بعقلنا في التي الذين لا فلما اخذنا السجن في الناس الوصول الى الاهل صار من يكتب لهذا العشر يجعد على اولئك الذين ينكرون انهم اصلا في بلاد الغرب وقد كانوا في ولكن في أعلى اللقاء هو مذهب و مذهب للجمهور الإسلامية في الجامعات في الفترة المقلية. فنحتاج إلى معرفة ادله أدلة تطريق مهورية الله سبحانه وتعالى لكي يمتعون الآخر المفجين ومن أمر إحناي قام برؤون كل مصنوع إذا فتيسر لهذا الكون العظيم كيف يوجد في الخلق المجيد واما ان التوحيد المجيد يقتضي الله سبحانه وتعالى هو وحده الخالق الغرابه وانه ليس هناك خاضعان متكافئان في هذا الكون فذلك ايضا مما لا تذكره الخطه السليمه وقد كان المشركون اذا قيل ماذا قلقكم يقولون الله سبحانه وتعالى وإنما كان ينطلق الأنهار يخالفون الأسئلة للأسئلة للتوحيد للغاية وهم يتعلمون كفير للغاية اللغة للذكار الذي أحده الله سبحانه وتعالى من درية آدم كما قلت الله سبحانه وتعالى ويشي ويشي قرشي فهينا تقول يوم في او تقول ان اشترك اعزاؤنا بالقرب وقولنا انكم تليات المعجين اذا تقولنا بما افعلوا في جمعين وقولنا ان هذا الاخالي صحيحة تقول فأخذ مصردين كل من بتعاعها فالفرع عمينا تلك ثم كنتبه قبولا على سنة ربي في قارب ودع شهدنا إلى قبليات وقد كان صحب هذا مع الولايات الدولة على ذلك الشهاد قد وقع في ليس كما يقول الشاعر رحمه الله أي شهاد التحرير. لأنه لا يحدث ذلك ولا ذلك الإخراج من, من, أحب أحب من آدم وإذا ما يقول أنه يصل الآية وفقا أنه فطره على القاضي ونقول إن الله قد لذلك وإن يقول سبحانه الله تعالى إن أحضر ربك من ذلك آدم في الأحض من ضحف آدم الله عز وجل أحضر من أجل آدم من ادم وقال من أجل أجل فكان عبدونا عن ذلك ان الاسلام ممكن ان يخطط او متنهد عنه ويقصد من هو منه بسبيه من هو منه بسبيه يعني كان الاسلام لكل مجلس في المدينه يقضى انبياء الله وهم احدى الشبيحة الذين قتل فنسك أيضا بفعل أهل أفضل أفضل أفضل التي نحبوه فيهم بسبيل عيوه في الصلاة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام تصارفون حيوه سبحاً آمين يعني في آخر الثمان تصارفون حيوه وهم في المباركة يعني تبقى منهم فتحقون ويسلمون يعني عليه عليهم فيقوم قطعون من قطعون فيطع صديق فيقوم بيه للحرسة المسلمين فيقوم خطيراً تحت المدنس والدنس والدنس والدنس تحت ذرمين تحت برنامج رائع تحت كل يعني ليأشي لكن الثلاث الأول الحديث. انت نبع بفضل في خط الصحراء الولايات تتعلمون لديهم. او كما رحضوا. ان هم في حرق لا يقول على منهجي في اخر وانت نبع كذا في عن عمر هم هو معروف بالحقيقه هو ده اللي بيعمله امريكا وتابعينه كلنا احنا إذا الله هو إذا خدت من فنة آدم لأذن مع من فنة سوريا عليه السلام لأنه التكلم مع يقصد عليه السلام هو كما قلنا الأحادي الصحيحة وهذا هذا الدكتار الذي يقفل عليها في قائد آدم يعني في عن والآخر آدم. والآخر آدم مع كل واحد في مرحب جواب قواته أو خطورة أو خطورة فإنه بالفترة يعلم أن هذا الكون رباً وخالي لكن مثلاً يعطل أو يعطل بعض غيره في المقبل ما يحتمش بي حتى بالفترة بالعلم الذي عايزة لك عايزة رسولة عشان تقره حتى يختره أن العودة يعطل إبقى بعض الخارجة قالوا كل معافلين حتى لو بعض اما الامور الربوبيه هي بشرت الفطره يعني ان تفاهم لا تفسير في عن الله سبحانه وتعالى ونحن في عالم الضغط لكننا لا نذكر هذا النساء وإنما اتطرت موجودة في الأخذنا كانها نذيب او من أثار ذلك النساء وضربنا النساء في القرى السابقة لأن النصر الصغير والصر يأتي بالعمل سنة لذلك المسيطين يقترب من الآفة حيث ففاته الآفة مجيزة يشوف ومش متذكر الحريق لكن الاخر ده يذكره هم يذكرهم هم يذكرهم شايف العمل الاخر تاكيدك ده اللي انت وانت مثل التغيير الصحيح قبل ما عرفت اني الحريق اللي حصل لان مش فكره ده هو اللي جاي والعلامه المتفوقه اللي جايه وكلامهم هم هو كلمه ايه او مقاربه الاغنياء اللي هم أول شيء لنا لأن الناس بذات النجف القديم وأيام الربيع على سطح السفر، ونقول لهم أن من درج على وكان الرج على رجل أن درج على درج سات على الضرم ولا على السفر إلا عند الحصى فترد بما ليطقوا الوضع على من الله أو يطورنا فيه وحيانا من أطاعة البيانات الوثان ومن خارفهم معرفة والضبطات فهذا ما يتعامل مجددا كما قلت إلى هناك بعض مثل سبحانه وتعالى ولو من قبل اياته تقع لان صفه الخلق صفه انه خالق الراجل اي صفه من صفات سبحانه الله عز وجل خالق حتى من قبل فهو حتى من قبل ان يجميع هذه ولا من هذا <تصفيق> ايه بقى طبعا كلام ثاني التوقيت الرومي كما قلنا تقاعم طرح هو الذي خرب واحنا في اول غير يرفع او ممكن العكس يعني كل المشاريع اما التوحيد بلوبيخ فتحت الافعال من اجل الصباح والسلام لكائنها كل ايه تبطئه جدا نحن نتوجه الى بعض وجود التوحيد كان اول هو الله من كل الإنسان كان يقول بقوله الله همناك بالإله المشهر والله أرسل كله إله إله المواحد ثم قال لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لكي يؤكد انه إداء إلى هدنا الله سبحانه الله ثم بيانا تطبيق أولوية متطبيق أولوية في بمعنى أو ان بقى بقى من الدستان الى حقق توقين فلا فلابد ان يكون قد مرضاً حققاً لا يستخدمهم توقين لأنه يجري انتظار تعبوا دون ان تعرفهم المهنوزة تعرفهم فهذا ما توقينه توقين فلابد ان تعبوا توقينه وتوقينه بأنه هو التعبون مصرق الراسة المحيطة توقينه كما توحيد توحيد الاوروبيه مرحله اعلى من توحيد الاوروبيه فاذا تخصت اوروبيه دقيقا صريحا تبعثت عن شهاده وتكون اربع خاصه اوروبيه حول هذا العكس يعني السبب في اوروبيه ولا يحقق المسيح امامها كما قال الله يرجعهم قدر ما في زي اهلنا ولا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 والعاجز لا تدفع أن يكون إليها فقال تعالى ألو ما لا شيء شيئاً بشيء تقول وقال فمن يأخذ كذل لا يأخذها فلا تبكرون وهكذا هناك من اتمنى في تريد التنمان وفي الوريين في الوريين حتى 12 عام تعالى الوريين الثقال وكيف يثبت أن الله رحله هو الذي يستفاج لنا فيكسبه غطاء الصحيح ويثبت مطالب النتائج الذي يجب أن تترقل علينا فإذا أثبت أن هذه النتائج فاطلة فيعلي ذلك ان الخرق فاطلين فنقول أنه هناك النتائج مع الله سبحانه وتعالى الله أو عنه من يُعُّلَ تُعُّلِكُونَ همَا سُبْحَانَهُ العالم. فإنه لا يوجد أعلاق على فساد يعني لو كانت سليمة آلية سليمة الله لا فساد فلو حرفت إليها عن اقتناعه حرفت إليها عن الجواب لابتناع للبوع الشر هو عادي يكون فيش على الفساد ليه؟ لأنه كانت على الله سبحانه وتعال كانت على شيء قريبا لأنه يوم التالي في كان... إذا كان الناس كان إثلاف العرام الأمين بالمركة إذا الإنسان وحتى من تطلق إلا سمعه في عالم النهر وفي عالم النهر لا يشهد أجول ملكي بل أولا يدورنا قيد واحد وكانت أجلس ويقضون أولا قدرنا قيد في, في كتاب شفاء لو كان في جيبه عليها عتبه الله كان ابوهم يعيشون فلما وجدنا في الشخصيه امانه يعني في جيبه او ثلاثه او حرفه يستحقون العمر بالاذان ان احنا نعرفوش عشر مفيش ولا مره يقولنا انا عايز اقول ازاي انا أو دولة. لا انا عقده لما انت انا, أنا في الدولة. واكدتم قوله وجل في موضع اخر ما اتخذ قائد الولد وما كان معه شديد الى بما خلق ولا بعض وعن بعض يعني اكرم احدهم الله عز وجل فلا بد من كل واحد عوض يعرفه لا من حق الله الا عز وجل الا عباده لها هذا حد والحد هذا أيضا قرحة في المشفى في مصر أعراض يقولها من الكون الخالد المخلوق الذي بداخله مناهض لا أحد قطعه ولا قطعه هذا من أجل كل اللي هو موجود إلى هذه قطعه ولا أحد يقطعه ثم نقطع على ان تدل توحيد على الاسم المستعير اللي احنا مقررين يقولوا نفس المقرر ان الله هو ثلاثه خمس هو, هو الذي خلق غير كما في حديث كل شيء اخذوه ويوقع ويؤدي واخذوا في مشكار يعني امر عجيب في العرب العرب من العرب من في العرب. انت يا اخي من الذي عرضني عنه ان اصبحت العرب الذي اعلمك حياتك شيئا ما منه ان الذي اعلمك حياتك حياتك حياتك حياتك حياتك حياتك حياتك ما كان تسرية. في المشكلة معهم أقول لا إلهي معظم يعني معجد. يعني, معجد. يعني معجد. معجد. ثم ينطلق أن يكون لطريقة ضرورة لطريقة الثالثة لأنه لا إلهي لا نور والملائكة المرور لا هو العيد الحقيقي لأنه يجب أن في شهاده والإستاذ العربة إذا أعطيتنا من العربة كميش فلا يستاذ بعض هذا كمينات كلامه ثم الإستاذ يرسل هذه يعني إيه؟ يعني إستاذ مدرس للسطرة فلا فلا تستاذ فوقف بأيه؟ لأن أضع له جدّى لا الكلام الكلام ومن له سكبه الكلام؟ لن يكون الكتابيلي على يكون هناك أحد من الناس كمحمد المحافظة يدخل الناس بجرد بعيد له القرآن ويأتدخل القرآن وبعدين يطلق محمد الحجاب ويطلق الحجاب وأطلق يطلق محمد الشعيش ويقول لا لا تعطي التحطير، لا تعطي اوزة لا تعطي الرئيسي عليه لا لا تعطي لا تعطي وذول الكلام دا، إننا نفسه مصدنا وبعده، ربنا يفتح له هذا التمكين الكبير بل يأسقه على التالي فقالت التوصى وصوله أيضا، نصاب الحجم تذبط على الوصيح كلهم كنا نفس الإنسان وبعده، كلهم بقوموا بالتعليق ينسلون الرسل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 وهو يقول ولم تقول علينا بعض التقوين يعني عليه الصلاة والمتقوين عليه بعض منه منه ثم لفطاة الشخص الربيل فرقه من احد عن المحاجم والمعكة ثم لن أتبعوه بالتعالي عن الله سبحانه وتعالى الحاجات وقال فيه على سبعه والغدادة كما رسل عبد المحيط وقوم بطس سبحانه وتعالى وقارب المطروري أشبال الثامن إذن الذين الذين أعطي يدون فذكر سبعه وعيد الأسر ليس على comfortably irá indithá One input ou aba estádrica While pastor kommt die instrualge uma�� 1941 Unterricht logça-prstep-heichotter-art de gardens italianos late Pirine de Montagnearno Filarr arras und endlich machte das Christen loальным oder fehlt auch mal queen an einem damit für eine so إن كانت مقذر وضعه يبحث حتى روح سر وكانت مقذر لو مش هيت له لو كانت أبو كما تقولون لا, لا كانت أن على ولو مقذر من الأشبع لا أشبع ولو قال فقامت كتب الصعار وشرع يعني وهذا سبب يعني كما أن الله الرسل جعل كما أن الله الرسل جعل للأب والشرط سبباً للشبع أو سبباً للشبع الوظيف ومطلع من الآلة للحياة فكما أنه جعل الدعاء لي لأن يلحظ الله أبو لك ما تلحظه فدافة في حوالي سجل جوليوه وما تلحظه ان الله سبحانه وتعالى وارض في الاوان الصحيح قال ما من الله في فيها اثم ولا قضيها في رحم الا امر الله الى نفسه ان الاخطار ان ان عجز عنه من الخيل من الشر مثلها او فهو الان الممكن لو ربنا ما كتبش ان يغطيه الحسن فمش ربنا حيحيني. من الخير اللي. او اي من الشر من الذهب فهذا الفعل اهم من اعطاء العطيه الاعطاء يعني مكيفه من الذهب لا يحتاج وقعوا يقولوا نفس الشيء الذي عطى عندهم لا يحتاجكم فالانسان قد ان يقطع هذا الشيء الذي طرده وقد تقول ان لا يقطع لكنه يخصيك مثلها او يخصيب عنك الشرق مثلها ثم قرأت هذه التوشيه احد أن ان المقصود التوشيه هنا ليس هو الاستغاثه او العباده او الضعار يعني لو نحن حسين لا شيء شرك الأمر لانه لأن الله عبد الله سبحانه وتعالى لكن التوشي بالتوشي بالخيانة الله سبحانه وتعالى ولا يتعلم أخرين تعالقاهم بالوثيينة ربي بجهك أو يا ربي بأحض الأمر فهي الزفافة التي يا ربي ليه مثل ما التوشي التوشي لما تكلم على أن التوشي يحسن يدوث بها سمع إلهي وصفة وإذا كنت قامت عنه العالم إلهي تسمعه هذا الشيء الثاني الله على الرجل أو تتواصل الله على الرجل يعني أنه كان يمكن أن يعمل مثل أن تظل عنه أخر فكل الله بالشيء ينبوه في حياتي ويوجد صارحة اللي أو شكاية فارق الشعاب من جانبي، ثم كذب الجذع، ثم كذب الجذع، ثم كذب الجذع، ثم كذب الجذع، ثم كذب الجذع، ثم كذب الجذع، الله كذب الجذع، ثم كذب الجذع، ثم كذب الجذع، ثم كذب الجذع، هذه كذب الجذع، شخص صار في الحياة مش تواصل لله الله الشخص ده بالوعي لين حضر صلوا بالوعي عقب بس كان عند الله الصلاة جت العقبة كان يروح ولا يوصل العقبة من هذا من الصقاب عباس من و. كل ما انه التوسط المحارفة يكون التوسط وهو على مصنعي اما ان يقول يا رب بحق الأمين زي بحق جاهد فهذا يمكن يعني بالشكل الأسر لأنه أقصر بغير ذالة عز وجل أقصر عز وجل. عز وجل بحق كالكين ويحق فهذا من بالوجهين الوجه الاول هو الاخر في ما تفيش حتى بحق الله يكون على الله ولا يكون محالكين لله والنحل الثاني احنا اعتقد ان الذي احاديث حقا على الله او بحق بالحق الذي يمديه كاملا او بالحق الذي يمديه كاملا فانت ادرسهم ان لا وليس بالأحدي حق على الأرض. ما كان عليه حق واجب كذا ولا سعيد لديه وآجبه ما لديه علي حق عليه واجب كذا ولا سعيد لديه وآجبه الله سبحانه وتعالى ما من عليه حق هو سبحانه وتعالى التطوري وتكره يعني الناس يوجب عنه الشيء ثلاث سبحانه وتعالى ويتفضل فيه وتكره لكنها لا اشعر حقه يبقى الاول ان يكون حق القناة فيه محكور ان الله الله على الدوز تامنا او ظرنا ان الاحي الحق على الله ده انا يكون في حقك بل لو انا فجارك بشارك لا فهذا محكور لانه توثل من شيء غير مشهور وهو الجاهل نقول لو كان ذلك الصحابه كان المتسلل ربنا توسل به الخلق الذي نجده في المراه اخبارهم خلو اخبارهم عن النبي ولما هل لما قال لكن ربنا انا اتوكلت كل كبس بعمره الحين وهو هنا بعمليه مهنيه لا مفاجاه جهه هي عارفه مش مش بالشكل دي في كان خلاص وهو جاع ان انا اتحكم تحديدا ان انا اتوكلت في العرض لو كل العرض يعني نعمل نتوصل فيها يعني تقدمهم بصراحة للصفقة بإنه يكتبها السعادة وبحثاً لكن لو كانت توصل بشخص العباد فهنا كانش فيها عبادة السنة في العبادة سوى السنة مقوط وهم بيه كل على هاتف الطعام العبادة لا جانوني قامت ليس بشخصي ويناء بمعادي وعيد الهدى وكذلك في الهدية من أجل المساوشين المساوشين فقال العرب اريد ان تشرح يزيد من توصل قال يا جيل ارفع يديك يا جيل ارفع يديك يا بعد ان اسمعها على ظروف الشرك فجهاز المغاربه مع الحضرين وكذلك يدور في تمثيل مثلا ان عرافه ساله وارشيد لكن ما على الحمر وستلد ابشيل وسوف على والدجاليين وكما في السهل رفقهم منصر القرآن الكريم ومكافة رسول سيبان والأسفل وكما في العالمين للأسفل هذا كيف يقولك أنه يوجد الرقم الشركية التي يرقع فيها عقيدة الأنفار جيداً ولكن التي هي من وقد كلمت عروه مطلوب لا ننتبه لان الرسول عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امامنا الرقى الرقى يزداد به في بعضها ما أنا أعلم أنك أنت من سريانك، أنت من أنت من أنت من أنت من أنت من أنت وهو عزائي ياتي يوم ياتي ظل ياتي ظل ياتي ظل ياتي هو Оه كان صلى <تضحك> وإنما... <تضحك> من على لكن حتى يقن التحديد حتى الرسوع صلو كامل قرشي في المرض وكان يريد أن ما تعلم بالتوحيد الكروبية وقال عطاره هو أننا نظهر الضواجات المدعبات فلا نطفل أي جنورة ينزل على العرية لغير الأرجل. لا يسترى رسيا أما ما هو الثالث التوحيد في موكول أنه ما جاءت سلطة الأسلام التي يخالفنا في, في السرطة الظهر هو أنه يجوه كثائل على السرطة والسلطة طبعاً طبعاً من قبل المسؤول المسؤول عليه من غير تشديد ولا خارجي يعني لما رجل يعني باماً لعنك عبدالسلطة لما خلقته بيالي يبقى خلقت يعني هناك يجب أن تكثير على الشيخات وليع على الشيخاته ومع الله هو أحد أول مرحباً فيه أما نأتي الأول بقول لا لياتم على القدره نقول له لو أولي ما كنت قال لي بيس معنا معك حتى نرشيطون لو كان لو كان كان هذا شب هذا وان أرمى قدرة قدرة فدل ذلك عن المخطوط بامتياز الله بحق الاسره ولدته امتيازه انهم في حديث الشفاعه ياتون او يكونون ياتون اكثر من مشكله ثم كل مره يصيبون اربع اشياء من خصوصيات ادم لحد الشعراء فيها ابدا يا ابا المسلم خلقك الله بيده لك في حق امتثال عملك ما فيش في البشر طيب بعد ذلك أسمع كل الشجد بشهول ربك قال العالم قالت أسمع كل الشجد ثم عرباه وعرباه لأيه يبقى كل حلقة الله خاطرناك وفعله وخلق <تصفيق> أحضرناك وما تكشد أسنين وعليناك المؤلم والحديث قلوب الرجال بحيح الصراعي من أخطار أخطار هذه أخطار الله ياتو على الحقيقه وعد نهائي بهذه الحقيقه قد لا في موضوع القران الكريم لتكون كل حق كما ذكرنا كان يدعو كان يدعي بعش طبعا هذا النقص ان النظريات كما كانت الغرض بالنسبه للبشر هي كانت فقط وعدا يباعد <تصفيق> البطر لا مسلاحهم من هم يخصدون البطر يخصدون انه ان اكرر قد يقول لهم ولوحب المقام بل يدار المبارس والمخارج جد كيف يقاش ثم قال لي رب تعالى اكرر البحرمين وهو الجمال الذين يقفوا كيف يقاشا على لا هل يأتي ولكن لا يأتي إياكا ونعن الضوء أو نعن الضوء ثلاثة منها بالخلص الصحيح إنه مصورة الإسترام قامت وقال قلنا نبوء قديم أفضل قلنا يذلك صحيح بلش نفهم هذا لكن لا انت في القيام بلا احد يد الموضوع ولا يستخدم المعنى الجدي الا انه يجمع الحديث لازم تجمع عشان تستخدمها في معنى المجال وهي مثلا انا واحد ياريخ ياريخ في مشروع واحده مثلا نحصل علي يجب ايضا يجب صح لا حتى ممكن أن تقع الحواف أو هذه الحواف لا تؤدي لا حتى تتدل الحواف بشكل لذلك عمل المباني وعمرها تعبر عن جودة أنهم سريع على المطابقة والجهاز ترابي صحي فذلك ما في مجال الهندسة المعمارية هو الذي كل تفضل يا رب ونعم مشكلها في ولا في لا تقول انك قريب ربك سيدنا يوم قريب يشبهون الله سبحانه في خلقه يقول لك وقال ازاي ربنا هذا لا اي شيء يروح تلك الليالي هو ان ربنا وردت ورد في السؤال وردت في السؤال الكندي انها يا عز وجل هل لك كارثيتها يعني لك افعلها لان من كتب الزرع والاخر يقول لك لا في مذهبين مذهب حسك انك تفوض شوكا عم الله اعظم المراه من كشف والوجه الله الكشف ينبغي ذلك كفوية ويكون ذلك الثاني كمان هل السبب هذا هو مجمع أمداد السبب يقول يقول ماذا؟ السبب ولكن يقول لا نعرف كيف يقول والدليل كلام التخط مثل كلام المجمع البقى الثواره معروف العشق المجموع والكشف معروفاتاتات والمجموع من طب بص احنا مش عارفين على ايه وعلى كلامه اللي درس في المدرسه ان هو انا اخترق يقول لك على انت ما تفكرش ايه بقى ده ما انا طب حق لا انا شرحت موضوعنا من اهل الدراسه ومن وفنه التاريخ التحديث ولا العصور العصور المتحول المجتمع ده بيحكي عن موضوع هذا رقم 1 رقم 2 ان هم بيقولوا ان المنهج التاريخ اكثر وما الثلاث أعلى فأكد نفسه في من الشهر الجوهر ومثل الثلاث أعلى إنه مثل الثلاث أعلى, أعلى ومثل خلفه ترديني عميس لكل ياريب بحث أعلى أعلى وأعلى تجريها تقول إن كانت مدى الثلاث أعلى وأعلى وأعلى, وأعلى وأفضل من كل حاجه لأن الثلاث أحد خير في اجتماعي ما لك وكل شرط في ابتتاع شهر الخامس فهذا ايه؟ مهل هو الصح هو الاسلم وهو الاعجاب الاسلم الصحي لكن تسلي عليه اللي يمكن تسليه مهل الزبط ده شو بقى هو الاسلم زي ما عادت من عادت الزبط والدعي الكلمه الكائكة مش عصفي. والسآل والسآل الجوهات أسآل عربية بسكرة الممال وهذا لغاية لا أسآل فقال سآل الجوهات كيف استوى فقال سآل الله والدان اتباره جديد اعلمه كل كده في المالي الجمهن احنا لما يحتشان بنا كله دفعنا بيضع في الوصولان بيضمع ويشكري من الاشياء فالدفو خطتها بيضمان فساعدت من هذا الهوما افضل ممن الله فقلت اذا كان مثل هذه الصوره فهذا يعني استفدت اني اخبرت هل سالت كنتم اذا كان الممالك قلب وانك اردت عقله الممالك ان حركه من القلب فهي تكونوا في حكم المشاكل وشغفوا في المنزل فماذا انتم امامكم تشملوا قلتم ان المكان المستمني يكون من حاجه رسوم او بطل قد يعتزلنا او يعتزلنا منزلنا او يقرا لهم وهو ما يحمل معرفه الله معرفه الاتصال معرفه الخلق قال اذا كانت بعض كل البشر استطاعت براشه وماذا وهكذا اذا كان الكلام الثالث هو اتباع الاستئذان مع تطوير جريفيث لكن اذا كنت اصبح الثالث هذا الرجل اذا من قارن التشكيل فقوله بارض ومن قال التاويل فقوله بارض ومن قال التمويل قوله بارض ايضا ولكن هذا التفويض تفويض الله عز وجل هو من التعقيم هو نوع من هناك مناحبان رئيسيان او رئيسان مخالفان لما تحدثون مذهب التشبيه ومذهب التعشيه التشبيه كقول هارم ألي كان يصلى القديمة ومقابلة المسلمات ماذا نقول نعلم عنه إيه؟ إيه فمسفر التأكد تأكد تأكد تأكد كل ياله كعياس وعيش الذي عطل من الألأة المسلمين فالنعطل في يقول أول اللي فضل معنا بكتب شعب فيه نعمل أصل معناه حتماعي حتماعي لك يقول لك إيهيه معنا حتى نفسنا ونحن نعمل شبك ومنهم المؤكدين الذين أسروا للأسماء والأسماء يقول الله حاج الله حاج لكن هل له العياة لا لا الله الله عليك لك بيك أو عيب مطال قديد بيك بيك بأم المحيوة ثم أحبا فده كمان تحطي والجهبية كل أسماء والفرسفة في فكل لكن التشديد نفس التشديد ما توصلناش للتشديد بشكل كذا دخلتوا وكنا طوابل ومثل في حد واحد في العالم قال ما اتوقع نفسي التشديد لا ولا مش في الترتيب التشديد الناس تنهتر في صفات سواء بكل تفميل أو بكل تفميل أو نهتر في أسفل المصدفات أو, أسفل أو أسفل شيء نسوء أو التعليم والعالم من أهضار الطلوب للأهضار ومن أهضار شهر ومن المارك بشوفه في فأمد مرض الشوخة فمسا قوليه من جلوب المرض فالأمده هو مرض معرض ده مرض شوخة للجلوب وامده مرض الشاكة فيه هو في العالم فلا تخضع ده من قرض فيطنع يأتي في المرض ومرض مرض الشوخة مرض ومرض الشاكة من الضغط ذلك بعض المولدة عندهم، نمو جميع الأنسجة عالية، وصلوا، وصل بعضهم، وصل بعضهم، وصل بعضهم، وصل بعضهم، وصل بعضهم، وصل بعضهم، وصل اتابه مرض الشهوه ولئن ان انا طرحها وان ان التشتيت قرار محقق يعني لكن ليس معنى ذلك له ورقه مستحيل الشرعيه عندنا فاهم سوره الجماعه مش فاهم اننا نحس بالمحطره واشوف بعض من هنا ومظهر من هنا ومظهر في نص اقولها هو الاستاذ ده على فالذلك قولنا هذا دستم قال Vipi ق欢لنا النسافة بينين اهل الشمية وايلا وكذلك بين اهل السنه, السنة والمناطب الناس من مش احن من المشافة فارتبوا من شبهات التشهير او لا شبهات التشهير فان اشوهها اكثر طول وتركيز وبما ان هذا عليه الصلاه والسلام وشبهات هو من مجاوره الحرم يا أيقونة <تصفيق> ولا ماتا لكن ثانية هو ايه بس يعني على هو أقل على ما أسمع كله بلا ريال، ولا ملشة في كل مشكلة والتعديد اشد وأشفره و الأرض من أنتشفيه هو أباح المشاكل أدفت زي بعض الناس يعني عن بعض الشباب بعض شوية حتى لو كان المشاكل برضه ما كان من الـ الـ ال مش يعني كنت شدت يعني اتشرفت الاسلام بلد ماشي لكن هذي اتشرفتين المخارفة في القديمة اتشرفتين ها تعالي شكرا ما شكرا لاحل الوقت لاحل ماشي ان شاء الله وقت انت الدرس covet haburg खैर لا ينعيش بالله لا يموت ألا قولا ولا يجب إله الضرر تنفع لأنه لا كذلك لا يجب إله الضرر ولا نفعش على عمل إله كذلك يتكلم ومع ذلك الإله يتكلم فالله عز وجل نصفه فيه الكلام لكن أحاق هذا الكلام ستجدد فينا في وكما ذلك لانه تعرف صله ليس شيئا واحدا كما يقول من اشعر وقد اشعر ترك الراعي لكن صداره الاخلاقي ليس فيها هذا الخطوط والتجنب بها حاله انما يشدها فوق كونيه مثل كونيه انحر على قديرك كقوليه تعالى ان الله على كل شيء قدير وسعه سيوف السماوات والارض ولا ينقل الامور والعين العظيم فقرطه سبحان عبدالعام مطلق لا يوجده شيء في الأرض ولا بالسلام وكذلك فاته العلم لقوله انا يعلم من خلق وهو الخبير وقوله ولا يسأتون بشيء العلم وقوله امزاله بعلم والذي لما امام ما العزيز المكسي من اهل في من عطر الفلسطين المحكمري امام الخليفه الإمام المكي أو عبد العلم المكي سأل بشرة المريكي عن علمي بتاعي. يعني هل تصف من صفة العلم وتقول الله عبد الله العلم انا يعني أقول المعطلة بقول إن الله عليم ومن أسماعيل علي بصفة تذبتون أنه يعني شيء ما معظم لأنه لو أثبت من صفة العلم يبقى معناه حباءة إن في بتحكمي من ايه فيه العلم؟ لما انت مدى الأشخاص لأنه عليم انت مدى الجسد يعرف مدى الأشخاص وعليم تأتي في عقل البهوالي تدعم أن تأشكار في العلم سيتعاله والسلحانه وتعالى لحن ذا كما تكون مستعجزة أفضل تعبير تبسل على الأشخاص تبقى إذا كان مدى في القرآن جاء أنزله في العلم هل جاء مثل نعرف أحسن الشيح حديث أباع المدى فقال عبد العزيز لكنه يعني عندما تقول الله عز وجل وعلم قال مشتم اقول لا يجعلني عبد العزيز تقول يعلم الله عز يعلم الان اقول لا يجعلني عبد الجهل بك يقول يعلم يجعلني عبد ك ك كلمه يعلم يجعلني اقل من لا يكون فإن قولي إن هذا كانت العمود العمود فإن قولي هذا تكون ممكنه ان تكون ممكنه ان تكون ممكنه ان تكون ممكنه ان لا ممكنه ان تكون لا ان تكون ممكنه ان تكون ممكنه ان تكون ممكنه ان تكون ممكنه ان تكون ممكنه ان تكون ممكنه ان تكون ممكنه أن الله سبحانه وتعالى هو الاول والاخر مفاهم وض أخر وضعه كما قد اصبحت القديم بلا سلاك بلا عليه الشرس أن كلمة أو تغيرها في تقول هو الأول لك الله حسنة هو الأول والآخر أما كلمة القديمة هي من كذبت فرما ولم أن الله عبدالله الحي والقيوه وقال كذبت تطبيق صفيه كف القيوم من كريم سبحانه وتعالى قائم في وكذلك هو صفيه كفية سبحانه وتعالى وفيها معنى الورق والقيوم أقرب من القيان لأن الورق أقرب من, الألف من ألف قيوم، إهال ورق قيانها ألف، الورق أقرب من ألف، فهو فهي أقرب منها سبحانه. من ثم وصل عند كف القيوم والفضيل. وقلنا ان الله سبحانه وتعالى من اكتفات التي اثبتها لنفسه علوه سبحانه وتعالى فوق عن ليس كما في البعض اللي هو علوه منسلة فقط وأنه له المكان المعليم واش في, في هذا حق لكن فوق ذلك نحن نقبل بأنه سبحانه وتعالى مستوى على عشرين وأن هذا العرش هو الضغط المخصصان كما قد أردت بعيد من فأسفار في الدوسة العام الأعلى سنوض في الدوسة الثالث فإله أعلى جمع وقفه عرض الرحمن في مكان هذا لا يتكون الأدماء الأنفاء وهنا للي اخذت اعلمتهم من السماء معناها من في السماء الأمر أعلمتهم من في السماء عن قبل وعلى محن الله عبدالله وعلى على الله هذه كانت سيكون اللعنة في السماء الأمر وعلى أخذ من في الأرض لا تخلص مجد ليه تبقيت شيء مصير لماذا نقبله شيئا غيره فلقفوا على التقدير كما في الأمودور ولن تسمعك بالدولة في الجهة التقديم فالله تعالى أن تسمعك السماء يثلث على الله عبد الله في السماء المعنى عالم لن يمعك الملكة في, في, في معنى عالم كما قالت العالم والمصنفة في جدوعة يعني عالم السماء من يعني والدك قال بعدين تبعيتك ما فيش طريقه ثاني فاستخدمت تعالوا على 10 على على قلنا ان المريض تاريخه في في الله كابوس لله كابوس لله كابوس لله كابوس لله من لله كابوس لله كابوس لله كابوس لله كابوس لله في لله لا عن الخطيئة ولا عن المُرّ ولا نفس العكسين، ونرجع هذه السطعين، وعندنا هذه الجدران، وطبعاً في عن طريق هذه السطعين، النصوص البارزة كلها أكثر من ألفين على هذا الخطيئة، ما في كل مكان، ولا كانت في كل مكان. امي كنت مكاسبك مش قائد وجه القلب وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله لا اله احرار يعني هو الذي في السماء يوحنا وفي الأرض يوحنا ايضا هل امه ذا هذا الشخص ملك في بيت وملك في السودان يعني حالك على اهل المسولف على اهل السودان بس, بس. بس ما مش معناه هو حالك يمصر ونفسه بحاله في, ونفس بحال في, في السودان فكذلك الله سبحانه وتعالى هو اله الاكثر الاعلى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 سوى عال عشر عشرة سوى فيه عال عشرة هو والأعراف والقرآن مصاحبة الأحق على ثم إدار على الترتيب السب سوى أي عالم سبحانه وتعالى في الصبح رفع أيدي إلى كان فيه في سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم وذكره وذكره وذكره وذكره وذكره وذكره وذكره وذكره وذكره وذكره وذكره وذكره وذكره وذكره وذكره وذكره وذكره وذكره وذكره والحديث أن الله يستخدم من عبده إذا رفع الآيات المئة أمام ده مقصصرا وكذلك التصريح بالنزول حيث النزول الذي على نور العلوب وكان النسوط ليس كالنسوط والنماء المسلمين لا لكن قال هل ألبع نسوطه أنه يحضر من العرش الذي عنه أنه يمزل ولا يحضر من العرش. وطبعا تشير الى او غير ان يمكننا ان نتصور ان تحق الناس حمد على هو لا يشبهه شيء وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى كذلك الاشاره الى السماء لما قام الله سبحانه يوم الخلق وداع انا تكلمت يقول الله, الله الله مشهد أو الله فما يرفع اصابعنا السماء والله وتعالى ورفع ما يرفع من ذلك وكذلك حديث الجاريه اللي هي على الوصول على اي قال اعطيها رفع انها والعجيب والعجيزة تتحدثنا مع الوطوح وهو مميزة مستفى لكن الناس يخالفون إذا اخوالنا الذين على مهنة الاشاعر وقال بل ان اخوالنا الاشاعر منهم حياتي رجع عن هذا المنهج وصرح يقول في الكلام الثاني يقول لك اصلي هذه الجاهية كانت الجاهية بس فالرسول عليه الصلاة والسلام أخذها عن أد عدد من المؤمن فلما تنقضوا بالفين اذا كان الرسول أخذها عن عدد لأنه كنت نحن كنا نرى أنه إختنا عملنا بخلال البيت غير جالبا لا لا لا لا فديد الصحابين فهي مدام شكل الرسول فهي صحابين إذا كان الأرض زمن فهي حاجة يدخذها على قرن عبدها فإعمل قدونا على قد عدد المزيين زي بعض والقربين ومع ذلك الثلاثة كانت خط في السماء فإنما ما الله سبحانه وتعالى في السماء قال لا ما يعطينا في, في السماء لأنه شوارك على أي زيعة في الأرض يمكن كل أصنام في فيفهم أن في الله كان يعني. يعني ده كان كذا في الحديث السنة بشارة كان الأرض ما دام ما كنا مستودعين يورث لنا عدّة كان هذا الشخص خذته فمثل ما مش عنا على أيّ ستأختار مع شيء وها لو كان كبير تشيء من هذا الكلام عشان الرجال عادات يعني واحدة الجسد في الصحيح مش زيبنا معويا الحاجة السلمية كان مجاليا لبعى الغرب قلنا اوهم الجوانية فا اطلعت ذاك يوم فجد الديه بشان من في الغرب و انا قلنا يعني اخفض احفل كما يستكون لا يمكن ان اخفض يعني اخفض فجايت لبعض اخفض يعني قال انا دعنا شي ما في اكثر ذكر الله تبارك وتعالى على الذكر قلنا لي يا اخي واذكر ان اعلمك شيئا وقمت فتاك الذكر اقول لك عبد الله اكثر افضل من ان ترفع نيه فقالا اين ترى قال في قال لمن قال الله حج وشكر الحق اذا او لا يقارن بهذه ولا يقارن بهذه الجهه ولا يقارن مش الجهه المشعقه وبدون اخلاص السماعه العلم يحمل الامواج الرسول عليه صلاه السلام صح ولا لا ياخذتي او لا لا هذا الكلام ذا كلام برد ذا نقول ذا كلام مش كلام المشتري والحصويه والموضوعيه اللي موجوعه يعني لا نقول ذلك رجال الرسول عرفه أحضر الله ومشبك تخضع رسوله لا لا إذا قد هذا الكلام إيه وقال عن أسليه شيئا أو قال الرسول فلا ذالي التغيين والأسل وحدث نوع من العبور بالالتهاب الكثير اللي احنا اتعاملنا معاه في القاهره وخيال الشهر في ان استخدام المضاد من نفسي ضروره ان الله على من طبق باي وقت عليه 10 و20 حتى بس معاه <تصفيق> ربنا كوه ولا تحت، يقول عادي يقول إن هو جفار طاغيا كبير يقول ربنا ولا تحت، يعني هو كذا بكل خطط امعك لك هو حتى ده المسلم العادي عادي مديره لانه هذه هي السفر وان شاء كما تنرون قرياءها بانه دي صرحا لعادي أكون أسباب أسباب السمراني فأطلع على كما لأن ايه؟ لأنه يجب أن يكون ذلك منه ووهي يكون يسعى فرعاً فإذا القصة المشورة على الكمام وحوية وحوية من من فكان عمالي كاربه يمكن أن كان يستمع ولا عرش وهو الان على مكان ونفقه لأسفاله كان الضرب وإنه يستمعه ولا مكان وهو الآن على مكان فقام إليه؟ أرى يسمى عبدان فقال له أخبرنا يا أستاذ عبدان الضرور فأنت تبتوها في غلوبنا ما قال عليه قبل يا الله إيه وجد التي قدت بغلوب رأينا الضرور العلوم هل يا الله هي السبو أو بنتي أعوز يرفع إيه فأنت أو العلوم فلا تستخدم يا نبن ولا يبقى. فكيف نسع بهذا الضوء على جنب يعني ذلك إذا تقول ربنا ستقول لما كانت كل مكان مش عفيت اللي كانت رسم في قلوبنا قال رضى على على وقال حياة من حيام المخميات أراد أن الله عليه من المعجبين في قلوبه الملغة الحرورية يتوجه في القلوب يعني فكذا ما هذا هو ده شرق مجموعة لقبيلة الروح الحرورية ولكن بعض في أو لاستجل على شرحين، إن شاء الله في فقرة سؤال آخر، سيكون هناك تحد مع الشاحنة عندما تتحرك. شرحناه من من حيث هي مشا شرح يعني لما أشرنا على طرف الشاحنة يطلع المسرع ثم على يعني احنا ان شاء شاء الله كل واحد في البيت واحد مكانه ليه يعني ممكن نتعادوا شبه الحف غير انت لكن يعني ثواني عشان نعمل لنا شغل كتير بقيه الشغل ان شاء الله عشان إن شاء الله يمكنك الدروس بسرعة ويوم الآربة للفرس ويوم الآحد أقول لكم فيه التكسير لك كتب حشبك يقول له في نسف الثالثة شاء الله وكامل بعد اسبوعات وسبعية سأقول لكم شاء الله Thank you. I'm going to go ahead